واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد واعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا إن عبادي س موسوعه النابلسي ر ك م ا ذ ل ك م ا ل ع ل ك و ي الاسلاميه ب ح إنه ك ن ب ك ر ح